بارك فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باتقات لها فلع نظيد رزق للعباد وأحيينا به بلدة من ميتة كذلك القوم.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 إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفر من قول إلا لديه رقيب عزيز وجاءت تكرة الموت بالحق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 من ناعل الخير معتدم مريب الذي جعل مع الله إلى آخرة القياوة في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطاعته ولكن كان في ظلال البعيد.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 وأذفت الجنة للمستقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب أفير من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم القلود لهم ما يشاؤون فيها ولذينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم أجد منهم بقش فنقضوا في البلاد.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 تَتِي أَيَّامٌ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُب اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ الليل السُّجُودِ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِي مِن مكان قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ صَيْحَةَ الْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ